it's okay الحمد لله نحمده ونستعيله ونستغفره ونعلم بالذات من شروره ومن سيئات أعمالنا من يذل الله فلا مضلله ومن يذل فلا هادله وأشهد أن لا إله إلا, إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مهمنا لعبده رسوله يا إذن الذين آمنوا بل الله حقاك باطئ ولا تنظن إلا أنتم مسلمون يا إجوانا استقرقكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ولداءا واستقوا الله الذي تشاءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا إجوان الذي لآبوا استقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم جنوبكم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 يُنْظِرُهُ إِلَى السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا الحظيد والنقلبات قاتل لها طل مضيد للقلب العباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الهرود كذبت قبلهم قوه نوع وأصحاب الرجل وفهود وعادوا موزي العون وإخوان مدوط وأصحاب الأجة وقوم تبع كلهم كذبا رسل فحق وعيد أفعينا للخلق الأول بل ممتين لبس من خلق جديد ولقد اغلقنا الإنسان ونعلم ما توسمت به نفسه ونعف أطرار إليه من حبل الوليد إذ يتنقى المتنقيا عن يمين وعن الشمال قعيد ما ينفر من قول إلا أنه رقيب عديد وجاءت ذكرة الموت بالحق ذلك ما كنت بالمتعيد وانفق بالصور ذلك يوم وعيد وجاءت كل نفس معها ذلك هو شهيد لقد كنت في غفة من هذا فكشفت عنك غصاءك فدهرك اليوم حديد وقال قريبه هذا ما لديه عكيد ألقي في جهنم كل كفال العيد من نعيه الخير محتب مهيد الذي جعل مع الله إله الآخر في الْعَذَابِ الشَّدِيدِ قُلْ قُرْآنُ اللَّهِ يُنَذِّرُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ رَحِيمٌ وَلَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا وارب الحكيم من خشي الرحمن غير واه خالق القلب الوديد ادخلوا السلام ذلك يوم القلود له قبلهم منهم بهم في أمم محيص إن في ذٰلِكَ قَدَرُهُمْ نُطْفَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَجَعَلْنَاهَا عَيْلَا كَذَٰلِكَ نُقَدِّرُ الْأَشْيَاءَ بِمَقَادِيرٍ فَنُقَوِّيهِ فِي بِلادِ أَنبِيائِنَا إِلَّا مَن كَانَ لِمُقْتَرِفِهِ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ يَعْمَىٰ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في حسة أيام وبام السلاة النهوم فاصبذ على ما يقوله وتذبح بحمد ربك قبل أمع الشمس الغرور ومن الليل فتذبح وإذا ذاو يوم ينادي النادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة في الحق ذلك يوم القروج إنا نحن نحفي والبيت وعلينا المصير يوم تشفق الأرض عن ذلك عشق عليها يسير نحن أعلم بما يقولون وما أميك عليهم في جمسا فهذكر في القرآن من يغاب رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عنوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله محدكم لا شريك له وأشهد أن محمد العبد هو من أعظم أمور التي يفسد بها قلب الإنسان في هذه الدنيا طول الأمل روى الإمام أحمد في كتاب الزهد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صلاة أول هذه الأمة بالزهد واليقين ويذلك آخرها بالبهد والأمل وقال محمد بن وانع رحمه الله تعالى أربعة من الشقاء أربعة أمور إن اتبعها الإنسان أزدته إلى الشقاء طول الأمل وقسوة القلبة وجمود العين والبخل فإن طول الأمل حجكم نعود بالله عز وجل أن نعير به قال سبحانه وتعالى مخاطب للكفار في نار جهنم أولن نعملكم ما يتذكر فيه ما تذكر وجاءكم النذير طول أمل كما عرفه الإمام القرطبي رحمه الله تعالى هو الحرص على هذه الدنيا والانتباب عليها والحب لها والإعراض عن الآخرة ولا يتنم من هذه الآفة الخطيرة إلا من عصمه الله سبحانه ورضي عنه قولا وفعلا لأن قلب الإنسان مهما كبر في السن لا يزال قلبه شافا وصغيرا كثنتين في حب الدنيا وفي طول الأمل روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يكبر ابن آدم ويكبر مع بثنان شب المال وطول العمر شب المال وطول العمر ولقد ذات الله سبحانه وتعالى أعداءه الكثار بطول الأمل لأن ذلك كان سببا في إعراضهم عن الحق في إعراضهم عن الحق وعدم قبول الهدى قال سبحانه الإسلام راء تلك آيات الجدال وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ظرهم يأكلوا ويتمسعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون فسوف يعلمون وقال سبحانه حاتيا عن اليهود أعداء الله ولتجدنهم أحرص الناس على حياته ولتبذلنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين اشركوا يوج أحدهم لو يعمل مارو أنزفا وما هو بمتحزحه من العذاب أن يعمر والله نصير لما يعملون إن طول الأمل كان سببا في هلاك كثير من الأمم قال ألس بن مالك رحمه الله تعالى واضي عنه أرضاه التسويق قول الإنسان سوف أصلي وسوف أدوب وسوف أفعل وأفعل هذا يسمى التسويق التسويق جند من جنود إبليس عظيم طالبا خدع به الكثيرا من الناس وإن قطر الأمل والزهد في هذه الدنيا كان سببا في صلاح الجيل الأول في صلاح الجيل الطاهر من الصحابة رضي الله عنهم هؤلاء الرجال الذين تهدوا في هذه الدنيا ونبذوها وراء ظهورهم وحق فيهم قول الشاعر الحكيم إن لله عبادا فطنا طلبوا الدنيا وقافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخلوا صالح أعمال فيها جبنا فإلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى أي شيء في هذه الدنيا يجهد به الإنسان فقال قصر الأمل فقيل له وما قصر الأمل قال إذا أصبح يقول لا أنسي وإذا أمسى يقول لا أصبح ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أصبحت فلا تنتظر مساء وَإِذَا أَمْسِيْتَ فلا تَنْتَضْرِ الصباح لماذا؟ لأن الآجال والأعمار بيد الله فلا يفرق الموت بين الصغير والكبير ولا يفرق بين الذكر والأُنثى بل ولا يفرق بين الصحيح والثقير قال الشافعي عَمَرُ الله تعالى تزول من الدنيا فإنك لا تدري إذا جنَّ ليلٌ هل تعيش إلى الفجر؟ فكم من فتى أمسى وأصبح لا فكم من فتى أمسى وأصبح لا لله عبا وأكفانه تنسج وما لا يدري وكم من عروس زينوها لزوجها وقد ادخلت اجسادهم غرفة القبر وكم من صحيح ماض من غير عله باط من غير مرض وكم من سقيم كم المريض عاش حين من الدهر رواه البخاري في صحيح بزلالته عن عبد الله بالنسعوك رضي الله عنه قال خط Oberyn قال الخط صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط في الوسط خط خط منه خط خط مربعا وخط في الوسط الخط خالدا منه وخط خطوطا أخرى صغارا إلى جالب هذا الخط الذي في الوسط من جالبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الإنسان وهذا أجره محيط به وهو الذي خالد أمله وهذه الخطر الصغار الأعراب والأقدار فإن أخطأه هذا القبر أنهشه هذا وإن أخطأه هذا أنهشه ذا إن قول الأمل يجعل الإنسان في هذه الدنيا من أرغب الناس عن الآخرة ويجعله من ابعد الناس عن التدبر للآثاره فطول الاجل يغشي القلب ويجعله لا يستعر من المواعظ كما اخبر الله سبحانه عن اهل الكتاب الم يكن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يقولوا كالذين اموا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد طال عليهم الامل فقال عبيهم الأمد فقسس قلوبهم وكثير منهم فاسقون إن المتأمن في أحوال خيرة الناس يجدهم أبعد الناس عن هذه الآفة العظيمة الفتاكة لأنهم علموا أن إحسانهم في العمل لا يكون إلا بالإقصار من الأمل قال الإمام البطري رحمة الله تعالى عليه ما أطال أحد للأمل في هذه الدنيا إلا أساء العمل ما أضال أحد للأمل إلا أساء العمل قال سبحانه إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين له الهدى الشيطان سول لهم وأبلى لهم كان قويت من القرارين ورحمه الله تعالى سيد من سادات التابعين إذا قيل له كيف الزمان عليه كان يقول ورحمه الله كيف الزمان على رجل إن أمسى ظن أنه لا يصبح وإن أصبح ظن أنه لا يمشي فمبشر بالجنة أو بالنار وقال بعضهم ما نمت يوما قط فحدثت نفسي أن أستيقم منها وهذا معروف رحمه الله تعالى أقام الصلاة مرة ثم قال لغيره تقدم تصلي بنا فقال له الرجل الآخر إني إن صليت بكم هذه الصلاة لم أصلي بكم غيرها فقال له معروف رحمه الله وأنت تحفظ نفسك أن تصلي صلاة أخرى نعوذ بالذات من طول الأمل فإنه يمنع خير العمل إن فينين تمر وإن الأعمار تنقضي ومطائب الدنيا لا تنقضي فما يوم يمر علينا إلا ويحمل بين طياته دهوسا وإحضار عظاما فالسائل من وعظ بغيره والشقي من اتعر به غيره قال بعضهم يا من بدنياه شغل وغره ضول الأمل وقد سهى في غمرة حتى دنا منه الأدب الموت يأتي بغكة والقبر صندوق العمل أيها المسلمون أخبر الصالح المصلم صلى الله عليه وآله وسلم أن من علامات الساعة كثرة موت فجأة فيموت الإنسان دون سادق إنذار ولا تحذير فما أشتهى الزيلة بالبارحة فكم من قصور بناها أصحابها ولم يسكنوها قرفة عين وكم رأينا من حواليك السيارات يسوق الوائد منهم سيارته وكأنه قائد طائرة لم تخلق إلا له فإذا به خبر من الأخبار وربما يموت على أسوأ حال وكمساً إعلان الرجل لم يدخل المستشفى شيئاً من الزهر فيبدليه الله سبحانه وتعالى في آخر حياته بمرض شهرا فيكون ذلك سبباً في أن يدخل قبراً وكم من يخرج من بيته في أول النهار وهو لادث ثيابه على أسمى لحلة وأفضلها فلا ينزع ثيابه ولا يحل أزراره إلا غاتله في آخر النهار فهل تأمن على نفسك أيها الإنسان فلا تدري بأي أرض تموت فاغتن فرصتك قبل أن تبوت هل يأمن على نفسه من جاهر الرحمن في المعاصي والفجور في شواطئ العري والسفور ألا لقش هذا الإنسان أن يموت غرقا على زوء قادمة وهل تأمن من تضرجت وأجدت مفاتنها طاعة للشيطان الرجيم وإرضاء لأعداء الله سبحانه هل تأمن أن تصاد بشدة قلبية وهي تافرة عالية وهل يأمن على نفسه من أرخى الحبال لأبنائه وبناته أما نقشى أن يموت وهو غاش لرعيته فيحرم الله عز وجل عليه رائحة الجنة ألا فاعلموا أيها الناس أن الأعمار بيد الله وأن أنفسنا أمالة ووديعة لا بد يوما أن ترد إلى أصحابها وما المال والأهلون لنا وتابعوا ولا بد يوما أن تردد وجامعون ولكن هيهات هيهات قد يكون رد الأمانة اليوم وقد يكون غدا وقد يكون بعد غده فهو قريب غير بعيد ومن مات قامت قيامته فاغتنب أيام تعيشها الإنسان فكل يوم تعيش فهو غريبا قال الشافعين رحمه الله تعالى مبينا حقارة الدنيا ومن يبقى الدنيا فإني طعمتها وشيق إلي عذبها وعذابها فلم أرها إلا غرورا وذاطلا كما لاح في ظهر الفلاة سرابها وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب جباب همهن لكلابها فإن تجتنبها كنت سببا لأهلها وإن تجد بها لا زعتك كلابها فدع فضلات الأمور فإنها حرام على نفس التقي ارتجابها اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ ذك من طول الأمل اللهم إنا نعوذ ذك من طول الأمل اللهم إنا نعوذ ذك من, من طول الأمل سبحانك الله أهما بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه God, <laughs> God,